بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أَفَلَمْ يَعْظُرُوا إلَى السَّمَايِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاها وَزَيِّنَّاها وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجِ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 القيا في جهنم كل كافر عنيدة من ناعل الخير معتد مريب الذي جعل مع الله إله آخر فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطعته ولكن كم في ظلال بعيد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 أدخلواها بسلامٍ ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون فيها لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد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 كِرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ